فتعالى الله الملف الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك محيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملاغ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 فكلا تغمأ فيها ولا ترحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلب وملك لا يدلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى